Oh, هتحبك انت الهي انت اللي ليا في الدنيا دي من يوم ما شفتك اخترت اعشكك اخترتك سيدي ونور انت, إلهي. أنت في الدنيا دي. من يوم ما شفتك اخترت عشنك. To jest niech بحس ايدك ببقى عارف ببقى عارف اللي انت هتاخدني في حضنك بعدها انا بحبك انت الهي انت اللي ليا في الدنيا هديه من يوم ما شفتك اخترت عشقك اشتر تاكسي دي وين يا مين يقدر يعيش وحيد وهو يختار, يختار معاني ومن يدور عن نغم من يحتار يختار معاني